وين ديتيها هذا السيف هذا الخيف ما ضل سناتي باحلم لي عبود سيب الكلام قديش <تصفيق> شوبلي انا تبي <تصفيق> والله ما على باليش والمو المعاش بدني شحال تكاي <تصفيق> قلت لها سامحيني ما تكعيش وانا حسابك لا دي نشوبك جيتك ولا بديت لك يا تعشي فيا صحسي وين رايك جات ما طيحتي بنيتك ماشي انا نجي لالمراكش رشيتك ولا بديت لك يا فيا صحسي وين جات ما طيحتي بنيتك جات حشومه حشومه تعشقني توعدي كيما هاك تلفوا يعني على حسابك جامي تلقي و مشه تصنتي هدرك موالفه نعندك قلب ما تعشق يواه توعدي كيما هاك كيما هاك تلفوا على حسابك جامي تلقي جات حشومه bebe big willa notosh